بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتسألون عن ا ل ن ب ِ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم. كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهجا ا وأنزلنا من المعصرات ما ثجج ا ل ن ُ خ ر ج به حب ونبات وجنات ألف فاف إن يوم الفصل كان م ي ق ا ت ا يوم ي ن ف ُ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكان ا ب و ا ب وسيرة الجبال فكانت سراب إن جهنم كانت م ر ص ا د ا للطاغين م آ باب لا ب ث ي ن فيها أ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها ب ر د ا ولا شرب ا ا إلا حميم ا و غ س ا ق ا جزاء وفقا كانوا لا يرجون ح س ا ب ا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا ك ذ ا ب ا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه ك ت ا ب ا فذوقوا فلن نزيدكم إلا ع ذ ا ب ا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنباء وكواعب أتراب وكأسدها ا قل لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حِساباب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة ك ت ص ف ا ل ا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحظ ف م ن شاء ا ت خ ذ إلى ربه ما باء إن ذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني.